فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى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 رسوليت لكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعمل الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما